انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَلَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ أَثْنَى عَلَيْكُمْ عِبَادَ الْلَّهِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْرُودًا ثُمَّ رَدَّنَا عَلَيْكُمُ الْكَلْتَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَرْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَذَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا